ویدیو درسان و سلام فيها على الشطره والله بالخير <تصفيق> ويدعون إنسان اون ان الخير Why are they all It's there